الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى بعد أن شرع الصيام وفرضه على عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فكان ذلك من تيسيره كما ذكرنا سابقا بأن خفف عنهم وخاطبهم بغاية التلطف باسم الإيمان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما خففه عنهم بذكر كتبه على الذين من قبلهم فليس بأول من فرض عليه الصوم ثم ذكر لهم علته التي تبعثهم على المبادرة إليه فتخف عليهم مشقته وذلك بقوله لعلكم تتقون ثم خففه بعد ذلك بقوله اياما معدودات فرضه مدة قليله وهي شهر رمضان ثم خفف عنهم ويسر عليهم في البداية حينما شرعه بأن لم يجعله لازما على كل مكلف وإنما شرعه على سبيل التخيير فمن شاء صام ومن شاء أطعم كما رخص أيضا للمسافر بالفطر وكذلك المريض فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولم يقيد هذا المرض بنوع من الأمراض وإنما أطلقه فمتى كان هذا المرض يشق معه الصوم مشقة معتبره أو أنه يتأخر معه البرء فإنه يباح للإنسان الفطر فينتظم ذلك انواعا كثيرة من العلل الموجودة في ذلك الوقت وما يجد في المستقبل وكذلك أيضا السفر لم يقيده بالسفر الطويل بعيد الشقة وكذلك أيضا لم يقيده بما يحصل معه المشقة الكبيرة المعتبره وإنما قال أو على سفر أو على سفر فالسفر بمجرده ومظنه للمشقه فيجوز له الفطر ولو لم يحصل له شيء من المشقات وما يحصل للناس وما حصل من الوسائل بعد ذلك كما نرى اليوم في وسائل النقل المريحه التي قد لا يحصل معها مشقه للمسافرين ومع ذلك يباح لهم السفر فهذا من رحمته تبارك وتعالى كذلك أيضا من لطفه ورحمته وتخفيفه أنه جعل القضاء غير مقيد بوقت يكافئ تلك الأيام في الطول أو القصر أو الحر والبرد أو في شهر معين أو بعد رمضان مباشرة حينما ينقضي العيد وإنما قال فعدة من أيام أخر عدة من أيام في أي وقت في السنة له أن يصوم قضاء الصيف بوقت الشتاء مع برد الهواء وقصر النهار وله أن يتخير من الأزمان ما شاء من شهور السنة وأيامها ومواسمها وكذلك أيضا تعمل هذا التخفيف الآخر الذي أشرت إليه انفا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فعلى الأرجح من أقوال المفسرين أن المقصود بذلك أن غير المسافرين والمرضى من ذوي الأعذار أنه يباح للمطيق الصوم أن يفطر من غير علة ولا عذر في أول شرع الصوم ويخرج فدية ولا يحتاج إلى القضاء يخرج فدية بدل الصوم يطعم مسكينا واحدا هكذا كان شرع الصوم في أوله لكنه أرشدهم إلى المبادرة إلى الخيرات سواء كان ذلك من جهة الإطعام ان يزيد على المسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أن يزيد في المقدار الذي يخرجه للمسكين أو أن يزيد في عدد المساكين وكذلك أيضا شرع لهم المبادرة إلى الخيرات والفضائل والدرجات العالية بقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني أن الصوم خير لكم من الإطعام فهو أفضل كل عمل ابن آدم كما سبق له قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فالصوم من الصبر والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يؤخذ من هذه الآية من الفوائد مشروعية التخفيف والتسهيل والتيسير في المطالب الشاقة إذا كان ربنا تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم حينما شرع هذه العبادة الشاقة تلطف بالعباد وخاطبهم بهذا الخطاب ويسر وسهل عليهم هذه العبادة بهذه الوجوه من التسهيل ورغبهم فيها بمرغبات متنوعة هكذا يؤخذ منه أن من يطالب غيره بأمر يشق عليه أن يتلمس وجوه التيسير وأن يتلطف بالخطاب وأن يخفف من وطأة ذلك عليه سواء كان ذلك في الأهل والأولاد أو كان ذلك في الأعمال التي تناط بالآخرين مما نكلفهم به او غير ذلك وهكذا ايضا لاحظ هنا جمع القلة اياما معدودات اياما معدودات فالأيام هذه جمع قله عبر عن الشهر بالأيام كل ذلك للتسهيل والتخفيف وذكر العدد معدودات معدودات وهذه ايضا جمع قله والشيء الذي يعبر عنه بمثل هذا اياما معدودات يدل على يسره وقلته فهو شيء يحتاج الى قليل من الصبر ثم بعد ذلك يمضي وكل ذلك للتخفيف على المكلفين والتسهيل عليهم و كذلك أيضا يؤخذ من قوله تبارك وتعالى أياما معدودات أياما معدودات سرعة انقضاء الشهر وكثير منا يأسف حينما يقرب رحيل الشهر ويشعر أنه قد مضى من بين يديه وتفلت ولم يقضي منه نهمته ولم يستغل الأوقات والساعات من هذا الشهر الاستغلال اللائق به فنفرق وتفوت الأيام فينتصف الشهر ثم بعد ذلك يرتحل فنأسف على رحيله فهذا يدعو أهل الإيمان إلى الجد والاجتهاد في استغلال لحظات هذا الشهر والعمر هكذا كله أيها الأحبة ينضي سريعا وتنضي السنون وأصبحنا نخطئ في عدها وفي حسابي الأيام والشهور والأعوام وما يجري فيها فيلتبس علينا ما كان قبل أربعة أعوام وما كان قبل عشرة أعوام لا ندري لربما ما هو الأول من ذلك ونفاجأ أن الأمر الفلاني قد مضى عليه عشر سنوات كأنها ليلة, كأنها ليلة. ونوفق من وفقه الله تبارك وتعالى لاستغلال الأنفاس واللحظات في طاعة مولاه جل جلاله هذه التخفيفات أيها الأحبة التيسير كل ذلك مما يستدل به على أن المشقة تجرب التسير فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذه من القواعد الخمس الكبرى المعروفة في الشريعة وقوله تبارك وتعالى فعدة من أيام أخر فعده من أيام أخر يدل في القضاء من جهة حكمه أن من أفطر رمضان أنه يقضي بقدره وإذا كان رمضان مكتملا فإنه يقضي ثلاثين يوما وإذا كان الشهر ناقصا فإنه يقضي تسعة وعشرين يوما لأنه لم يقل فشهر مكانه وإنما قال فعدة من أيام اخرى وهذا يشمل من افطر الشهر بكماله ومن افطر بعضه كما يدل ذلك ايضا على أنه يتخير في القضاء فله كما ذكرت ان يقضي الأيام الطويلة إذا كان رمضان في موسم الصيف ان يقضيه في فصل الشتاء حيث قصر النهار فإن الله تبارك وتعالى اعتبر الأيام فعدة من أيام اخرى ويأخذ من هذا أيضا جانبا يؤخذ من هذا أمر تربوي وهو مشروعية التدرج للترقي إلى الوصول إلى المراتب العالية والأعمال والعبادات التي تحتاج إلى توطين النفوس عليها سواء كان ذلك في الإنسان مع خاصة نفسه أو كان ذلك مع غيره فمن الناس من لربما يغلب عليه الاندفاع في لحظات إشراق للنفس فيريد أن يقوم ليلا طويلا وان يصوم يوما وان يفطر يوما وأن يختم كل ثلاث ثم ينقطع لكن لو أنه يتدرج ف. من لم يكن له عهد بقيام الليل فإنه يمكن أن يصلي وقتا يستطيع أن يستمر عليه ثم يزيد بعد ذلك حينما تتوطن نفسه على هذا فإذا توطنت نفسه على ما بعده ترقى بها إلى مرتبة فوق ذلك حتى يوطن النفس عليها ثم يرفعها بعده وهكذا فيجد نفسه يصل إلى مراتب عالية وقل مثل ذلك في من لا عهد له بالصوم يعني صوم التطوع فيمكن أن يبتدأ بشيء لا يشق كصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم يصوم يوما في الأسبوع ثم يصوم يومين ثم له بعد ذلك أن يصوم يوما وأن يفطر يوما وهكذا في قراءة القرآن وغير ذلك يدرجها بهذه الطريقة يبدأ بجزء في كل يوم فإذا توطنت نفسه عليه وصار عادة له لا يخل بها انتقل إلى ما هو أكثر من ذلك شيئا فشيئا حتى يختم في سبعة أيام أو فيما هو أقل من ذلك وهكذا أيضا يأخذ من هذه الآية تفاضل الأعمال وأن تصوم خير لكم أدل على أن الصوم أفضل من الإطعام ومعلوم أن هذه الآية على الأرجح نسخ ذلك منها فصار الصوم لازما بما ذكر الله بعده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه فصار الصوم حتما لازما على كل مكلف مقيم غير معذور غير معذور كالمريض وكذلك أيضا لاحظ هنا حذف المعمول في قوله إن كنتم تعلمون إن كنتم من ذوي العلم الذي يحصل به الميز بين الأنفع والأرفع والأفضل وذلك انبلاغت القرآن اختصر الكلام الذي يكون معلوما لدى المخاطبين وهو كثير في كتاب الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن إبادته والله أعلم صلى الله عليه وصحبه ذكال لديكم إضافة أو سؤال تفضل. بصعوبة قالوا هذا كذلك جاء ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة العجوز الذين يتكلفون الصوم فيشق عليهم فالآية ليست منسوخة على هذا القول ولذا قلت لكم على الراجح لأنها ليست محل اتفاق عن قضية النسخ فبعض أهل العلم يقولون لا نسخ هذه الآية في من يتكلفون الصوم ولهذا في قراءة غير متواترة لابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطوقونه يطوقونه يعني يتكلفون الصوم يتجشمونه بصعوبة وكلفة فهؤلاء يطعمون مسكينا كما نشاهد بعض كبار السن من أهل الإيمان يشق عليه جدا أن يفطر مع الكلفة البالغة التي يجدها في الصوم فهؤلاء يذكرون بهذه الرخصة فتجد الواحد منهم يعاني ويكابد ومع ذلك لا يفرط في الصوم لا ارتابت نفوسهم على الطاعة بينما من كانت نفسه لازالت طلعة للخروج عن حدود الله عز وجل التي حدها يفرح إذا لاح له عذر فلتجد من يفرح إذا لم يعلن الشهر وكذلك يعني يعلن دخوله من الناس من يفرح إذا أعلن خروج الشهر لأن نفسه لازالت غير مروضة فالصوم بالنسبة إليه عبء ثقيل ولذلك هؤلاء إذا جاء واحد منهم أن يصوم الست تجد أنواع المعاناة فبعضهم يريد أن يصوم من اليوم الثاني ليتخلص بزعمه ويجعل آخر ذلك عيدا آخر وبعض هؤلاء يجعلها مفرقة بزعمه من أجل الا يشعر بها والبعض لا يصوم أصلا وهكذا لو أن الواحد من هؤلاء أراد أن يصوم عاشوراء مثلا فيتحدث كثيرا ويسأل طويلا هل يصوم التاسع هل يلزم صيام التاسع أو لا هل يكفي عاشراء ومتى عاشراء ومتى ثبت دخول الشهر فاليوم بالنسبة إليه يعني الشيء الكثير يحمل همّا وبعضهم يذكر أنه يتكدر في اليوم الذي قبله يعني لا يكون في حال من الراحة والسعادة والأنس في اليوم الذي قبله إذا كان يريد أن يصوم يوم الخميس ويوم الأربعاء يكون مهموما مغموما لأنه سيصوم الخميس هذه نفوس ما تروابت والمجاهدة لا بد منها اذا استرسل الإنسان مع نفسه فتشق عليه حتى الفرائض من الصيام والصلاة والزكاة وغير ذلك تفضل. كبير السن الذي لا يستطيع الصوم ومعه عقله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا عن كل يوم مسكين وأما بالنسبه للمرضى فهم أنواع إن كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا منذ دخول الشهر أو يؤخر ذلك إلى آخر الشهر فيطعمهم كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه فلو مات هذا المريض المرض الذي لا يرجى برؤه وهو لم يصم بطبيعة الحال ولم يطعم عنه يقال ذلك يخرج من تريكته فيطعم عنه ولا يصام لأن حقه الإطعام وإن كان المرض يرجى برؤه فإنه لا يطعم فإذا مات في أثناء الشهر شهر رمضان أو مات يوم العيد أو مات وقد استمر به المرض بعد رمضان يعني لم يكن هناك وقت لإمكان القضاء فإنه لا قضاء ولا إطعام ليس عليه شيء سان أفضر رمضان لمرض يرجى برؤه فمات في الشهر أو يوم العيد أو مات بعد رمضان بشهر لكن المرض مستمر ما استطاع أن يقضي أو امرأة كانت نفساء ما استطاعت أن تقضي ففي هذه الحال لا قضاء ولا إطعام لكن من الذي يقضي هو من كان به مرض يرجى برؤه فبرئ فأمكن القضاء فهنا يقضي فإذا مات ولم يقضي مع الإمكان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهذا في ظاهره عام يشمل النذر ويشمل فرض الصوم من رمضان طيب أقشي آخر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله